وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من النساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم الله لعفو وفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من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 الذين Przewodniczący, الله ورسوله كبتوا كبتوا كما Komisarzu! كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات كافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 إِلَّا هُوَ وَلَا عَدْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ فِي أنفسهم لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجا الشيطان ليحزن الذين, آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل شذوا فاشذوا يرفع الله الذين امنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ورسيتم الرسول فقدموا،, فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّهُمْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هم منكم وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ألمانهم جنة فصدوا عنهم są to osoby, które są w stanie zniszczyć, ale nie są w stanie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 ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذل كتب الله لأغلبن أنا إن الله قوي عزيز لا تجد قومين ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا الله هم المفلحون